يسورة النور هذا النور جلاكي وأظهر الله في الآيات فحواكي يسورة النور هذا النور جلاكي وأظهر الله في فاحواك فانت جامعه الاداب عامره باطهر القول ما احلى محياك صديقة أنت يا أمه حاشاك يا أمنا يا أمنا أنت رمز الطهر من بعه صديقة أنت يا أمه حاشاك لن يعضون من أقوالهم سفه يكفيك ذخرا بأن الله مولاك وأن مولاك قد أعطاك تبرئه من فوق سبع وفي القرآن أعلى يكيرة النور هذا النور جلاك وقد توعد ربي من يكذبه عذابه فانتظر يا شر افاك لقد تقولت افكا واكتسبت ظنا وازددت قبحا على غي واشراك